هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفه ابشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا تدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عين يشرب بها عباد الله يفجرونها تبجيرا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 طريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسورا وجزاهم بما صفاروا جنة وحريرا يبتكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. عليهم ظلالها وذلها قطوفها جذليلا ويطاف عليهم بآنية وأكواب, وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدرها تقديرا ويسقون فيها كهسا كان مزاجها سنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون رأيتهم حسبتهم لؤنًا أم منثورا وإذا رأيتهم رأيت نعيمًا وم عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فطة وسقى من ربهم شرابا طمرا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآنة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 عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين عد لهم عذابا أليماً